بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإنما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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العقيم ما ذو من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم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 وقوم نوع من قبل إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وَإِنَّا لموسعون وَالْأَرْضَ فرشناها فنعم الماهدون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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الذي يُوَعَدُوا